الَّذِينَ يَنقُضُونَ عَهْدَ اللَّهِ مِن بَعْدِ مِيثَاقِهِ وَيَنقُضُونَ مَا أَمَرَ اللَّهُ بِهِ أَن يُوصَلَ يُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ أُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ